يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا амин башир ва ла назир фақад жаакум башир ва назир валлоҳу ала кулли шайин